يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد لا تحلوا شعائر الله ولا الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون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 وإن كنتم جنبا فَاطَّهُرُوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ أولى مَسْتُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَفْتَيَمَ مُفْتَيَمَ صَعِيدَ طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِرُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِي يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ لِعْمَتَهُ وَلِيُتِمَّ مرحمته عليكم لعلكم تشكرون وادكرون نعمة الله عليكم ويثقه الذي وثقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم أنكم شناء قوم على أن لا تعذلوا اعذلوا هو أقرب للتقوا والتق الله إن الله خبير بما تعملون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 السويل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيهن يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ورسوحا ضما مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصر أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا فأغرينا بينهم العداوة والمغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير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 أن تقول ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاءك بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا كرر نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أن واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإننا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ما دخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا.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 وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ نَبِّ الْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أم أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن أنه من قتل نفسه بغير نفس، أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعاً.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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا له ان لهم ما في الارض جميعا ومثلهم معه ليفتدوا به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 يحرفون الكلمة من بعد ما وضعيه يقولون إن أُتيتم هذا فخذوه وإلامتأووه فاحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين واللي يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك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 إلى الله مرجعكم جميعاً فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم فِيهِ تَأْخَذَلْفُونَ وَأَنِحْقُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا أيمانهم ويقول الذين آمنوا أهاؤلئ الذين أقسموا بالله جهدا أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذلتي على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم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 وما أُزِلَ إلينا وما أُزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلَّا عَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوت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 وَتَرَكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ مُرْسَلُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فِقْ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَريِقًا كَذَّبُوا فَريِقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة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 وإن لم يأته عم ما يقولون ليمسّن الذين كفروا منهم ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوبرون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم مال مسيح بن مريم إلّا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقتُه كانا يأكلان الطعام أم ظر كيف نبين لهم الآيات ثم ظر أن يُفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بِنِ مَرْيَمِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَر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 ما أتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم ولكن كثير منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم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 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدية بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام اليذوق وبلاغ أمره عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدى والقلاءد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 وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا منكم اثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان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 أَلَمَّا تُوفيتَ نِكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ ي